بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم في هذه الدورة الأربعون في عظمة رب العالمين شرح 12 عشر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وها نحن في الحديث الثالث عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض الحديث رواه البخاري فهذا حديث عظيم جليل من أحاديث عظمة الله وأنه إذا تكلم بالأمر في السماء وأمره سبحانه كن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم فيخبر حملة العرش الذين يلونهم بما قال ربهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم والملائكة مراتب وهم سكان السماوات ما من موضع ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد فيسأل بعضهم بعضا فيخبر الأعلى منهم الأدنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ <تصفيق> أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة عظيم ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته شوف فائدة العلم فائدة العلم يا اخوان أنه ينفي الخرافة والمعتقدات الباطلة ويضعك يا أيها المؤمن المسلم على طريق الوحي علمك من الوحي شيء مؤكد وهذه الأشياء الخفية الغيبية إذا رمي بنجم في السماء الشهاب هذا العابر ماذا وراءه فأهل الجهل يفسرونه بخرافاتهم لكن أنت تأخذ السبب من الوحي فالعلم يعطيك العلم بالوحي يعطيك الإجابة على السؤال الذي لا يملك جوابه الناس عامة الناس بل عندهم ربما جهل يؤدي إلى اعتقادات فاسدة أو باطلة وأنت عندك العلم اليقيني فقال عليه الصلاة والسلام فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم يعني السابعة حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قاله قال فيستخذر بعض اهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذف فيقذفون الى اوليائهم ويرمون به يقذفون الخبر الى اوليائهم ليصل الى الارض إلى الكاهن في الأرض ويرمون بالنجم هم عندما يستمعون في السماء فما جاء به على وجهه يعني لو وصل الخبر بدقة تطاع أن يوصل الخبر بعضهم إلى بعض قبل الاحتراق قبل أن يحترقوا قبل أن يحترق مصدر الخبر الذي استمع الذي استرق السمعة إذا استطاع أن يلقيه قبل ما يحترق والذين من بعده نقلوا بدقة جاء حصل على وجهه وهذا نادر طيب ومتى لا يخرجون بشيء أو يأتي الخبر كاذبا كذبا خطا إذا احترق المصدر الذي استرق السمع قبل أن يلقي ما سمعه أو القاه على عجل فأخذه الذي بعده نصف ما سمعه جيدا وقد يتغير أثناء النقل كما يحدث من التحريف عند البشر في نقل الأخبار من واحد إلى واحد كلما طار السند طالت السلسلة كثرت فرص التحريف وقد يكذبون وهذا الغالب يكذبون هم وكهنة الأرض ويلفقون لكن لا يخلو احيانا ان يوجد خبر صحيح بسبب ما تقدم ولكن كثيرا ما يكذبون او لا ياخذونه كاملا او دقيقا مثل ما سال النبي صلى الله عليه وسلم من صياد قال سأله هل يدري ما خبأ له تدري ما خبأت لك ابن صياد على الراجح كما قال ابن حجر رحمه الله بعد الدراسة الطويلة أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر اسمه صافي يهودي من يهود المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تدري ماذا خبأت لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة هذا له صلة بشياطين فقال الدخ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخسأ فلن تعدو قد رك النبي عليه الصلاة والسلام كان خبّى له سورة الدخان لكن ما وصلت كاملة ما وصل الا النصف ويبدو احترق المصدر فابن صياد لما ساله قال الدخ ما وصلت كاملة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال فلن تعدو قدرك يعني مهما بلغت أنت والي وراك الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمعة فيقذفون إلى أوليائهم يعني بالخبر ويرمون به يعني بالنجم فيحرقه قد يلقي الخبر قبل الاحتراق وقد يلقي الخبر وقد يحترق ولا يلقي وقد يلقي بعضه وقد يصل مشوشاً وقد يصل دقيقا وقد يكذبونه وقد المهم كما هي القضية المعروفة قال ابن عباس ويرمون به فما جاء به, به على وجهه فهو حق يعني إذا وصل الخبر صحيحا ولكنهم يقرفون وفي رواية يقذفون فيه ويزيدون يقرفون يخلطون فيه الكذب قال ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون حديث ابن عباس رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وقد جاء في تمام حديثنا هذا لما قلنا قبل قليل في أول الحديث جاء قول عليه الصلاة والسلام فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض يركبون يركب بعض فوق بعض ووصف سفيان بكثه فحرفها وبدد بين اصابعه يعني فرق قال عليه الصلاة والسلام فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه يعني ألقى الكلمة ثم احترق قال فيكذب معها مئة كذبة فيقالوا يعني الناس في الأرض لما يذهبون للكاهن والعراف وفي كلمة صحيحة أو خبر صحيح وصل من استراق السمع هم يكذبون مع مئة كذبة او تسعة وتسعين وكل ما جاء واحد بالناس قالوا سيحدث يوم كذا كذا وكذا سيحدث كذا وكذا سيحدث كذا وكذا لكلام لأخبار أكثرها كذب واحد في المية صحيح فيقال يعني يقول الناس بعد ما ياخذوا الاخبار ويتداولونها والواحد في المية يحصل ينسى الناس التسعه وتسعين كذبا ولا يتذكرون الا الخبر الواحد الصحيح فيقول بعضهم لبعض بعض اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمع من السماء فهؤل... فالناس مساكين هؤلاء الجهل الذين يأتون العرافين والكهان كثير منهم سذج ومغفلون ينسون التسعة وتسعين كذبا وتذكرون هذه الواحدة ويقول بعض من بعض ترى صدق قال لنا كذا كذا إذا يعلمون الغيب إذا يعرفون وهي كلها واحد في المية من استراق السمع كما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين وقال تعالى الا من خطف الخطفه لا الله شوف التعبير القراني عجيب عجيب يعني بليغ ودقيق الا من خطف الخطفه لحق يسمع كلمهك كلمة خبر إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب محرق طيب قوله في الحديث إن الله إذا تكلم بالكلمة في السماء من الأوامر الإلهية وهذا هذا حديث حديث العظمة الإلهية كيف يكون وقع الكلام الإلهي على الملائكة؟ قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله طبعا الملائكة الأجنحة عظيمة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء وجبريل له ستمائة جناح ستمائة جناح ولما حاول يعني بعضهم واحد من الشباب الخوض في صفات الله الخوض في صفات الله أتى به أحد أحد إمة أحد إمة أهل العلم فقال له يا بني الله يقول عن الملائكة أن لها أجنحة مثنى وثلاثة وربعة لو قلت لك الملك له جناحان تقول واحد على يمين واحد على الشمال ولو قلت لك ثلاث ممكن تقول واحد فوق واربع واحد تحت والخامس أين تركبه والسادس والعاشر والفتاه الشاب هذا ته خلاص قال طيب هذا هذا عن مخلوق عن صفة مخلوق أنت ما استطعت ما استوعب عقلك وين تركب الجناح رقم كذا والجناح رقم كذا فما بالك بالخالق الشاهد الملائكة غيب الملائكة غيب وصفتهم عظيمة وجبريل كان له ستمائة جناح سادة للأفق رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولقد رآه بالأفق المبين رآه على صيفته الحقيقية لأن جبريل كان يأتي بصورة آدمي يأتي بصورة رجل يأتي بصورة دحية الكلبي صورة جميلة لكن مرة رآه فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يسقط يعني يغشى عليه من هول ما رأى ستمئة جناح سادا الأفق ينزل من كل جناح من التهاويل من الدر والياقوت فكاد أن يغمى عليه شيء عظيم الملائكة عظيم شيء عظيم خلقوا من نور ورهم قوة عظيمة يعني الملائكة يقول يعني هذا قرية قوم لوث ضربها بجناحه يعني قلعها في السماء فيرسل الله الملائكة لإهلاك ويرسل الملائكة ب لتثبيت المؤمنين ومحاربة الكافرين ويرسل الملائكة لأشياء كثيرة الشاهد الحديث يقول ضربت الملائكة بأجنحتها والملائكة اجنحتها متعدده ومتفاوتة خضعان لقوله يعني لما يجي الامر الالهي الملك يضرب بجناحه من الرهبة من الرهبه من من الخوف يعني من خشية ضربت الملائكه باجنحتها خضعان لقوله فسبب الضرب من خضوعها وخشيتها تضرب بأجنحتها، فيصدر صوت عظيم. مثل في الحديث يعني تقريبا للسامعين يعني. قال كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة شوف يعني خذها من بسلسل السفن، السلاسل الحديد الضخمة. لو جريت السلاسل الحديد الضخمة على صخر على صخر صفوان املس كيف يطلع الصوت يطلع صوت مضخم يعني يطلع صوت عظيم فقرب ذلك للأفهام بهذا بهذه الصورة قال ضربت الملائكة بأجنحتها كعبانا لقوله كانه يعني الصوت هذا سلسله على صفوان صوت القول في وقعه على قلوبهم والصفوان الحجر الاملس الصلب وليس المقصود طبعا تشبيه صوت الله لا, لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالمقصود تشبيه ما يحدث للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلامه وتعالى بفزع من يسمع, من يسمع سلسلة على صفوان يعني إذا, إذا واحد سمع جر السلسلة على الصخر الصوت الضخم اللي يطلع هذا كيف يسمعه ايش الرهبة اللي تكون في نفسه من الصوت هذا الضخم الفخم فكذلك الملائكة يكون في نفوسهم من الخشية من الله والخضوع لقوله طيب هذا الخضوع والخشية تأخذ وقتا فإذا فزع عن قلوبهم إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة لان الفزع يعقد الألسنة إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم يسأل بعضهم بعضا ويخبر بعضهم بعضا على النحو السابق قالوا للذي قال يعني لأمره تعالى ماذا تقول الملائكه عنه الحق فالحق هذا الكلمة هذه صفة لمصدر محذوف تقديره قال القول الحق ماذا قال ربكم فيجيبون قال القول الحق وهذا الجواب الذي يقولون يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا علقوا على هذا إنه الحق فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلى الحق فلذلك قالوا هذا لأن الحق من أسمائه وما يقوله حق وعد حق لقاء حق الجنة حق النار حق فقالوا الحق لأن صيفة ربنا سبحانه وتعالى كما في القول المفيد وهذا كما قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فأخبروا بما قال يعني أخبر بعض بعضا بعض بما قال تعالى من أوامره من غير زيادة ولا نقصان كما في تفسير من كثير فالله تعالى هو العلي الكبير العلي في ذاته عال على جميع المخلوقات وفوق جميع المخلوقات وله علو القدر فهو كامل الصفات وله علو القهر والغلبة لجميع المخلوقات الكبير في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ومن كبريائه أن كرسية ومن عظمته أن كرسية وسعة السماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلا بالنسبة للعرش ومن عظمته وكبريائه أن نواصل العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته لا يقدرون على شيء إلا إذا شاء سبحانه ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإرادته وحقيقة الكبرياء لا يعلمها الا هو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كل صفة كمال كل صفة لله سبحانه وتعالى فهو أعلم بها ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض لتعظيمه والتكبير دلالة على الكبرياء نحن نقول الله أكبر كلمة أكبر دليل على الكبرياء ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات فمثلا فمثلاً في الصلاة نقول الله اكبر عند الصعود الله اكبر في العبادات الكبار كالعيدين الله أكبر اجتماع الجموع العظيمة وهكذا في الأمور العظيمة الله أكبر ننتقل الآن الحديث الرابع عشر قال عليه الصلاه والسلام العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته رواه مسلم وفي رواية الكبرياء ردائي والعظمة إزاري وفي رواية والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان فالله عز وجل عظيم له صفات العظم والعز والكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يفلكون وفي الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن رواه البخاري وسلم فوصف الله تعالى نفسه بما وصفها به ومن ذلك أن العز أو العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه وهذه من صفاته نثبتها له سبحانه ونؤمن بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل يعني ولا تكييف نكيف من عندنا هناك كيف لكن لا يعلم إلا هو وليس معنى الحديث أن لله ازارا ورداء من جنس ما يلبسه الناس تعالى الله الناس يلبسون من جلود الانعام ومن القطن والصوف والكتان بل نص الحديث ينفي هذا المعنى الفاسد لأنه قال العظمة والكبرياء فرداء الله ليس كرداء البشر وإزار الله ليس كإزار البشر فالبشر هذه الأقمشة وهذه المصنوعة والله عز وجل رداءه وإزاره العزة والكبرياء أو العظمة والكبرياء وقد اشار إلى هذا المعنى شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية قال في الحديث فمن ينازعني عذبته والكبرياء العظمة والجلال والمجد ومن, ومن اسماء سبحانه المتكبر ما يليق بالله لا يليق بالمخلوق في الكبر الله عز وجل من أسماء المتكبر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهذا الذي جاء في ردائه أنه الكبرياء فلا يليق بالمخلوق أن يكون متكبرا وإذا كان متكبرا كان مذموما أما الله عز وجل فمن كماله أنه المتكبر والذي يليق به الكبر هو الله وليس المخلوق المخلوق إذا تكبر يتكبر بغير الحق أما الذي له الكبرياء الحق الله عز وجل وقد قيل في معناها يعني معنى المتكبر يعني له الكبرياء العظيم ذو الكبرياء وقيل المتعالي عن صفات الخلق وقيل المنزه عن السوء والنقص والعيوب هذا معنى المتكبر قال شيخ رسام تيمي رحمه الله والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعله بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار قال ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأماكن العالية كالصفا والمروه وإذا على الإنسان شرفا يعني مثلا في طريق السفر صعد جبلا أو مرتفعا من الأرض أو أقلعت الطائرة به قال شيخ الإسلام أو على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وعند الأذان يهرب الشيطان هذا في كتاب العبودية لابن تيميه رحمه الله وقال أيضا التكبير مشروع في المواضع الكبار ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار يعني لو أنت رأيت مثلا جيشا عظيما فقلت الله أكبر تذكر نفسك أن الله أكبر من هذا الجحفل وهذا الجيش العمرم ولو رأيت ما رأيت يعني من من, من هذه الأسلحة الفتاكة والجبارة وحاملات الطائرات والصواريخ العظيمة فتذكر نفسك أن الله أكبر من كل هذه حتى ما تستولي, ما تستولي كبرياء ما يستولي على قلبك كبر هذه الأشياء وإنما يستولي عليه الله عز وجل كبر صفة الكبر لله عز وجل وأنه أكبر وأنه الكبير المتعال المتعالي سبحانه على خلقه قال شيخ الإسلام وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان مقصود العباده بتكبير قلوبهم لله يعني قلوبهم تكبر ومقصود الاستعانه بانقياد سائر المطالب لكبريائه مجموع الفتاوى فالكبرياء لله وحده ولهذا كان من عقاب الله تعالى للمتكبرين كما مر معنا أن الله يحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة ذليلة كما قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كالنمل الصغار في الحجم على صور الرجال في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وحديث حسن الحديث الخامس عشر استووا حتى أثني على ربي عز وجل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 ولا مباعد لما قربته اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضل وفضلك ورزقك الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والصحح والحاكم والألباني مناسبة الحديث هذا عن عبد الله الزرقي أو عبيد بن رفاعه الزرقي قال لما كان يوم لما كان يوم احد وانكفئ المشركون رجعوا الى بيوتهم طبعا يوم احد حصل فيه مقتل عظيمه في المسلمين ونكبه عظيمه ومصيبه عظيمه لما انسحب الكفار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل كل ما حصل ماذا قال للمسلمين قبل أن يرجع إلى المدينة بعد هذا المصاب الجلل والكارثة التي حصلت قال لهم استووا حتى أثني على ربي عز وجل قال لهم حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفا صفوفا وذكر الحديث اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض للمبسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل لما هدي لمن هديت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 والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة وهذا طبعا الشاهد هذا له علاقة مباشرة بعد ما, بعد ما ذكر كل ما تقدم قال اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق هذا ثناء على الله وذكر لعظمته وتوسل إليه ببعض صفاته الخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده الخير كله بيديه لا مانع لما أعطى فإذا أعطى أحد شيئا لا يستطيع أن يمنعه أحد من ذلك وإذا منع احدا شيئا فلا يستطيع أحد أن يجلبه إليه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض لا أحد يستطيع أن يضيق ما وسعه رب العالمين ولا أحد يستطيع أن يوسع ما ضيقه رب العالمين لكمال قدرته ومشيئته وأنها نافذة في العباد وأنه لا يمكن لأحد أن يضاد الله ولا أن يغلبه ولا أن يعاكس أو يخالف مشيئته ولا أن يقاوم فعله فمشيئته كاملة نافذة وإرادة ماضية وقدره واقع لا محاله ولا يمكن لو اجتمعت لو اجتمع من باقطارها لا يمكن أن يرفعوا أو يدفعوا ما يريد سبحانه وتعالى أن يحدث أو ينزل له القدرة الكاملة ولا يهدي أحد من أراد الله إضلاله ولا يضل أحد شخصا أراد الله هدايته من يشاء يضلله الله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيله ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى من علم أو رزق أو سلطان أو ولد أو جاهل وغير ذلك ولا مقرب لما باعد، ولا مباعد لما قرب الله يقرب الطائع يقرب أهل الإيمان ويباعد الكفار والفجار والمنافقين ولا يستطيع أحد أن يقربهم فإذا بعدهم الله فمن ذا الذي يقربهم والله يقبض ويبسط ويوسع ويضيق ويخفض ويرفع ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعطي ويمنع ويضل ويهدي ويعز ويذل بيد الخير وعلى كل شيء قدير فالحكم لله العلي الكبير والله يحكم لا معقب لحكمه ما أن يستطيع البشر بعضهم يلغي قرارات بعض وبعضهم يعاكس رغبه بعض وبعضهم يوافق بعضا وبعضهم يخالف بعضا لكن الله عز وجل ما الذي يعقب لا معقب لحكمه ان الله يحكم ما يريد فعال لما يريد وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اذا خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه الأشياء واستكانت وتضائلت بين يديه وتحت حكمه وقهره سبحانه تفسير من كثير قول عليه الصلاة في الحديث اللهم امسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ما هو الملاحظ هنا يعني ماذا كان قبل هذه العبارة وما هي هذه العبارة ها أجيب أجيب أجيب ما هو الملاحظ هنا أن التوسل سبق الدعاء، يعني اللهم ابسط علينا هذا جاء بعد كل الثناءات السابقة، يعني شوف كم كم ثناء مر مر، كم ثناء على الله وكم وصف من أوصافه العظيمة قدم قبل أن يسأل سؤالا واحدا، اللهم اللهم ولا مانع ولا مبعض ولا مقرب ولا مظل منه يعني بعد ما ذكر صفات لله أثنى على الله مجد الله عظم الله وذكر مشيئته النافذة أمثل على مضاء قدره وعلى نفوذ مشيئته بعد ما مجد عظم مجد عظم بعد ذلك جاء الطلب قال اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك إذا الدرس الذي نستفيده أن الثناء على الله والتوسل بأسماء وصفاته قبل الطلب قبل الدعاء ثم يشرع الداعي في مطلوباته الدنيوية والأخروية فيسأل الله أن يوسع عليه أن يؤتيه من فضله أن يرزقه أن يعافيه أن ينصره ونحو ذلك وإذا سأل من خيرات الدنيا ما ينسى الآخرة لأن الآخرة هي الأصل ولذلك قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول وهو نعيم الآخرة لأنه نعيم الدائم الله من يسألك النعيم يوم العيلة يوم الحاجة يوم الشدة وكذلك طبعا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة أسألك النعيم يوم العيلة يعني حتى يعني لو صار مجاعة لو صار قحط لو صار فقر لو صار حرب أسألك النعيم يوم العيلة وكذلك في الآخرة آخرة ما أحد يملك شيئا قال والأمن يوم الخوف والإطمئنان إذا حل الفزع في الناس يوم الفزع الأكبر أو في الدنيا يوم الخوف في الحرب وغيرها أسألك الأمن. اللهم إني عائذ بك من... طبعا هذا مناسب في معركة أحد حصلت حرب وحصل خوف وحصل. اللهم إني عائذ بك من شر ما عطيتنا وشر ما منعت. لأن الرزق أو العطاء في الدنيا قد يكون في بطر وراءه قد, قد يكون في قد يجر إلى معاصي. قد يكون سببا في الطغيان والاستكبار. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه ولذلك استعاذ من شر ما أعطاه قال من شر ما أعطيتنا يعني يسأل الله العطاء ويستعيذ بالله من شر العطية وكذلك استعاذ من شر ما منع لأن الفقر ممكن يقود إلى الكفر والفقر أحيانا ينسي فيستعيذ من الغنى المطغي والفقر المنسي وقد يكون سبباً في الحسد والبغي والظلم والحزن والهم والغم والإشغال عن العبادة ومصالح الآخرة اللي هو الفقر ثم قال اللهم احبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر الينا الكفر والفسوق والعصيان فإذا حبب الله الإيمان إلى العبد خلاص العبد يتوجه إليه مباشرة ولا يجد عناء ولا يصد ولا يحيد بل يرغب ويقبل فيكون العمل صالحا وإذا كره الله الكفر والفسوق والعصيان إلى شخص مهما صارت المغريات ومهما عظمت الفتن ومهما تزينت الشهوات المحرمة ما يقع فيها لأن الله يكره فيها واجعلنا من الراشدين المستقيمين على الرشد اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين الخزي الذل الفضيحة ولا مفتونين لا فتنة دنيوية ولا فتنة اخرويه ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك لخطرهم المشره لأنهم يشغلون المؤمنين عن العبادة وعن الدعوة يشغلون المؤمنين بقتال المؤمنين ويصدون عن سبيل الله فيخاف في من كان يريد الإسلام لما يرى هؤلاء الكفرة في طغيانهم واجعل عليهم رجزك وعذابك الرجز هو شدة العذاب اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق إله الحق الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة المحبوب الحق ضد الباطل ثم نأتي بعد ذلك بمشيئة الله إلى الحديث السادس عشر وهو ما سيكون في مطرع درسنا القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد